بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى ألف لامرى كتاب احكمت اياته ثم قصلت من حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا ربكم ثم توبوا إليه وَأَن السأْفِرُ وَأَبَّكُْ قُمَّ تُهُ إِلَ وَل السَّأكِرُ وَأَبَّقُ تُمَّ تُهُ إِلَ يُومَتعقُم م أَجَلٍ مُسَبم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل, فضل قبله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وق عليكم ماذا يوم كثير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون قَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَيَأْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ الَّذِي في مِ وَكَانَأَشوه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أَحسًان عمل عملا ولئن قلت مِ مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا قرنا عنهم العذاب الى امة معدودة لا يقولن ما يحبسه الا ان اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة لا يقولن ما, ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِرُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَدَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ إِنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ إِنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لفرح إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن, يقولوا أن يقولوا رَأْ أَن يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم وَادْعُوا من استطعتم من دون الله إن كنتم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 هل أنتم مسلمون وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لا وت الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وت الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره إلا حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا من مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَتِهِ يَرْضَىٰ بِهِ وَيَتْلُوهُ ومن قرئ له كتاب سائما و رحمه ومن كتاب سائما و رحمه اولئك يؤمنون به اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده لأحزاب تنار موعيد فلاتكفي مريته منه الا تكفي مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يمنون انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ومن اظلم ممن افترى الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها اولئك الذين كذبوا على ربهم ولا أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ولقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا جْعَلَهُمْ كَافِرُونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هُوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي إِلَّا هُوَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ يُضَاعَفُ لَهُمُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع مثل الفريقين والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب فقال الملأ الذين كفروا من قَوْمُهُ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَارَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ قَالَ نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلْمٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلْمٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده قال يا قوم ارئيتم ان قرت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها تُمّ لَهَا كَارِهُونَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمْ يَتَ عَلَيْكُمْ أَلْأُلْزِمُكُمْ هَوَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا قَوْمِ مالا إن أجري إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 أفلا تذكرون أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا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 انخسهم الله اعلم بما في انخسهم اني اذا من الظالمين, الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكتب قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكتب جدالنا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إن ولا ينفعكم نصحي ان اردت أن انصح لكم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح إن كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ان كان الله يريد وإياكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَلا تُخَاطِبْنِي وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ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 لا تسهرون سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سوف تعلمون مقيم حتى اذا جاء قل نحمل فيها من كل زوجين حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها وقالوا كبو فيها بسم الله مجراها ومستقرها ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال نادى نوح ابنه وكان في معذله نادى نوح ابنه وكان في معذله يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين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 وحال بينهما, الموج من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقرعي وغيظ الماء وقيل يا أرض فغض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي فغض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَدانَوا حُظَضَّهُ فَقَالََ رَبِّ إ بِنِي مِنْ أَهْل وَإِنَّ بِنِي مِنْ أَهل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 أعيذك أن تكون من الجاهلين إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ طِيلًا يَا نُوحُ بِطِبٍّ سَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن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 تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا مَنْ كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُدًى وَإِلَى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 ادعوكم عليه يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ان على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ويا قوم استغفروا ربكم يرُوس السَّم عَلَكُم مدارَ وَيزيدكُ قوةً إ قواتِكم Wayazi dinkum quwatan nila ku watin kum قالوا يَهودُ م جتَنَ بِبَينةِ وَماَا نَحْنُ بتَكأَِهَتناعَ قَْلِكَ وَما نَحْنُ لَ بمُؤمننين قالَوا يَمُودُ م جئتَ ل بِبَينَةِ لك بمُؤمنين إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا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 الحقيقتها ان ربي على صراط مستقيم ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَذْلَغْتُكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ وَأَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِ رَبّ على كلُّ شيءَ فَفِي إَِّ رَبّ ل كلُ شيءَ فَكم وَلََّ جَ أَأَمررونَ نَجَّنَهُ دَو وََّينَ آممَنوا مَاهُ بِحمَةٍ مِ وَلََّ جَ أَمون وَلَجَّلَ أُم مِن عَدابِظَالم وَلَجَّينَعُم مِن دادِ غَالم وَتِلكَعَدَ وَتِلكَعَد جَحَد بِآياتاتِ رَبِّهِم وعصوا رسله وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هذه لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَئِنْ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ أَلَئِنْ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها من الأرض واستعمركم فيها استغفروه ثم توبوا اليه استغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت لنا مرجوًا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبَ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ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 فَدَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبًا فَعَقَرُوها فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَقَرُها فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ ذَلِكَ وَعد غَيْر مَكْذُوبَ ذَلِكَ وَعد غَير مَكذَُ فَلَمَّ جَ أَممررنَ نَجَّينَ صَالِحَو وََّذينَ آمَنهُ مَهُ بَِحْمَة مِا فَلَم م جئنا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم الا بعدا لثمود الا ان ثمودا كفروا بعدا لثمود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 قال سلام من الذي فانجاء بعجل هنيس فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه فلما راى لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا جئنا الى قوم نوط اعلم لا تخف اننا ارسلنا الى قوم نوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وَاَنْ رَآتَهُ قَائِمَةً فَضَحِكًا ذَرَبَ الشَّبَّ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَ انْتِ يَا وَيْلَتَا أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا قَالَ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 رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط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 وَلَمَّا جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا نَصِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَلَمَّا جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وضاق بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عصيب أَظْهَرُ قَدِهم دَرَّوا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْعَصِيرِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم ها اولئك بناتهم ناطهر لكم قال يا قوم ها اولئك بناتهم ناطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 قالوا لقد جئنا لكم ما لنا في بناتكم من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد أو إلى ركن شديد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 اترك باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم انه مصيبها ما اصابهم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 جَلنا عَهَا سَاتِ لَهَا وَأَنطَرن عَلَهَا حجَةَم م من سِجل المووضُود مَسْوَمَةٌ عند رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ويا قوم اوزنوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا وَلَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 او ان نفعل في اموالنا ما نشاء او ان نفعل في اموالنا الحليم الرشيد انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وَما أريد أن أخَفَكم إى ماأَهكم وَما أريد أن م قكَكم إ لاأَه كُ إن أريد إلا الإسلَ حَقت إن أريد إلا إفلَ حَتقت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب ويا قوم لا يجري منكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح ويا قوم لا يجري منكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح أو قوم, أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم ارهط يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ وَيَا قَوْمِ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جافلين واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جافلين كان لم يغنوا فيها ألا بعد لِمَدَنَكَ مَا بَعيدَ الثَّمود ألا بعد لِلَدهَانَكَ لا بَعيدَ السَّمود وَلَقدَدَ أَرسَلناامُ سَ بِآياتاتِناَا وَسُل القان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 داونا بن رشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورد وبئس الورد المورد واتبعوا في هذه لعنه يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَأُذْبَعُ فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّزْقُ الْمَرْفُودُ بِئْسَ الرِّزْقُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ من أنباء القران قصصه عليك منها قائم وحصيد منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا فَمَا أَغْنَت عَنْهُم آالِهَةُهُمُ الَّت يَدُونَ مِنْ دُون اللهِمِن شَيْ فَل التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا يَجِئْ أَمْرُ رَبِّكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَتَ تَّبْيِيرٍ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَتَ تَّبْيِيرٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شديد إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُخَافِعِ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ, مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ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 فأما الذين شقوا فت النار لهم فيها سفير وشهيق فأما الذين شقوا فت النار لهم فيها سفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاءها ربك ان ربك فعال لما يريد ان ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي فِيهَا مَا دَامَتِ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير مجدود عطاءا غير مجدود فَل تَكُ في مِرِييَة مَِّا يَعبُدُهَا أُول فَل تَكُ فيِي مِرِييَةٍ مَِّا يَعبُدُهَا أُول مَا يَعبُدونَ إِللاا كَمَا يَعبُدُ أَبَ أُهُم مِ لا يَعبُدُ ل إِلاا كَ لا يَعبدُ آدَاءُهُم م قَدْل وَإَِّ لَم وَفّهُم نَصبَهُم غَيرَنَ ق وَإَِّ لَ وَفّهُم نَصيدَهُم غَيْرَ قُوس وَلَقدَدْ آتَنَ وَلَقدَدآ كَنا موسَلٍ كتاب تَخْطُِلكَكِي وَلَلا كلَمَةٌ سبقَت مِّبّكَ لَ قُض بَينهم وَلَلا كلَمة سَقَت مِ البّكَ لَ قُضَ بَينهُم وَإهم لَ شَكم مِنهُ مريب شك منه مريب وَإِنَّ كُلَّ لَمًّا لَّيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلَّ لَمًّا لَّيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّهُ بِمَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَمَا لَكُمْ أولياء ثم لا تنفرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل وما لكم من دول الله من أولياء ثم ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك لاكفران الذاكرين ذلك لاكفران الذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 إلَّا قلَ مَِّا آجَينَ مِنهُم إِلَّا قَللًَا مِنا آجَينا لِنهُم وَاتَّبََّينَ غَلَمُ مَا أُثْرِفُ فِيهِ وَكَانوا مجرمين وَمَنْ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَنْ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ ربك لجعل الناس أمة واحدة وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ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 اننا منتظرون وانتظر اننا منتظرون ولله غيب السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله وَإلَْهِ يُرجَاءُ الْ الأمْرُ كُّهُ كَبُجُهُ وَتَوككللَْ وَإِلَيْهِ يُرجَاءُ الْ الأمُْكُلّهُطَعبُجُهُ وَتَوكللَْ وَنَرْدُك لِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ قُلْ بِاللَّهِ كُنْتُمْ جَيِّدَ تِلَاوَةٍ مِنْ